أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وظفر الله لنا ولكم وللمسلمين يسأل هذا عن أبيات تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ومدى صحتها وهي في قوله يسائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل هذه الأبيات ويقال عنها اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقدت في شرحها وبيان مضامينها والكلام عن نسبتها لشيخ الإسلام مجالس وهي موجودة مسجلة صوتيا في قسم الصوتيات في المسجد النبوي فليرجع السائل إلى تلك الدروس أو على الأقل إلى المقدمة لتلك الدروس ليقف على جواب سؤاله أحسن الله ليكم يسأل يقول كيف يكون الرجل مباركا يقول يقول الله عز وجل في نبيه عيسى قال وجعلني مباركا حيثما كنت وجعلني مباركا فالبركة لا تكون في العبد إلا بجعل الله سبحانه وتعالى إذا جعله الله مباركا يتحقق له هذا الأمر وينال هذا المطلب العظيم والبركه منة الله سبحانه وتعالى وفضله جل شانه على من شاء من عباده وقد قال عز وجل بل يزكي من يشاء وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والبركة تعني الثبات على الحق والزيادة فيه هذا معناها تعني الثبات على الحق والزيادة فيه وهذا المطلب الجليل ليتحقق للعبد يحتاج إلى أمور منها اللجوء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والدعاء والطلب والإلحاح على الله ومن الدعوات النافعة في هذا المقام اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وفي صحيح مسلم ونحوه من الدعوات العظيمة مثله أيضا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد قاله النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة عظيمة مباركة قالها لشداد بن أوس قال يا شداد إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذه الدعوات وبدأها بقوله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك شكرا نعمتك وحسن عبادتك وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب الأمر الثاني أن يبذل السبب أن يبذل السبب في نيل البركة وتحصيلها بحفظ وقته ومجاهدة نفسه وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وفي هذا الباب رسالة عظيمة ومؤلف النفيس للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مطبوع بعنوان رسالة ابن القيم لأحد إخوانه رسالة ابن القيم لأحد إخوانه وأيضا يسر الله عز وجل في وقت مضى عقد مجالس في مدارسة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي محفوظة في تسجيل صوتي نعم أحسن الله ليكم مباركة فيكم يسأل عن مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية أين يجدها مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرى تفاصيلها شيخ الإسلام بناء على طلب أيضا بناء على طلب طلب منه أن يذكر تفاصيل المناظره التي دارت بينه وبين خصومه فبناء على الطلب كتب ذلك رحمه الله وما كتبه موجود في المجلد الثالث من مجموع فتاوى المجلد الثالث من مجموع فتاوى و أنصح كثيرا من يدرس الواسطية أو يدرسها أن يقرأ المناظره التي دارت مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حولها لأن في مراجعة تلك المناظره التي دارت حول العقيدة الواسطية فائدة عظيمة جدا في تحرير الألفاظ وأيضا فهم كلام شيخ الإسلام وإزالة تشغيب مشغب أو قول مبطل نعم أحسن الله ليكم يقول لماذا لقب ابن تيمية رحمه الله تعالى بشيخ الإسلام لقب بهذا اللقب لإمامته لإمامته رحمه الله تعالى ومكانته العظمى ومنزلته العليه وقد كنت أردت في أثناء المقدمة أن أقرأ عليكم آآ آآ نصا عظيما في بيان إمامة شيخ الإسلام صاحب هذا الكتاب ومكانته العليه ولكني نسيت فجاء هذا السؤال مذكرا لي بفائدة عظيمة ما كنت أحب أن تفوتكم من كلام الذهبي رحمه الله تعالى في بيان مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا من بركة سؤالي هذا السائل ووفقه الله ووفقكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح يقول الذهبي رحمه الله قرأ بنفسه على جماعة وانتخب ونسخ عدة أجزاء وسنن أبي داود ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مساء الخلاف ثم يستدل ويرجح ويجتهد وحق له ذلك فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه فإنني ما رأيت أحدا يقول الذهبي فإني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يردها منه ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو إلى المسند أو إلى السنن منه كأن الكتاب والسنة نصب عينيه كأن الكتاب والسنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف وكان آية من آيات الله وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين وأما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة فكان لا يشق فيها غباره ولا يلحق شأوه هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل والفراغ من ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم والوان. لعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد والتفسير والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاثمائة مجلد لا بل أكثر وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم ذا سطوة وإقدام وعدم مدارات الاغيار ومن خالطه وعرفه ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه من خالطه وعرفه قد ينسبني للتقصير في وصفه وأنا أقل يقول الذهبي وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي أو أن يوضح نبأه قلمي فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه مقرون بسعة فهمه وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له وأن جوده حاتمي وشجاعته خالدية نسبه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وبهذا النقل الجميل للذهب رحمه الله تعالى نقف والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين